وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةِ الْأَنفُسِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةِ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَّرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّ رَبَّكُم لَّرَؤُوفٌ وَالْخَلَ وَبِغلَ وَحميرَ للتَركَبُهاَا وَزينَ وَالْخَلَ وَبغلَ والحَمير للتَركَبُها وَزينَ وَخلكُ م ل تََّمون وَخْلقُ ما ل تَون وَلَ اللهَّهِ قَصدُ السَّبيل وَمِه ج منها جاءت ولو شاء لهداكم اجمعين ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرا فيِي ذَلكَ ل آيَةَ لِقَمتَ فَكَُون إِ فيِي ذَلكَ آيَةَ لكُتَبَكَون وَسَخخرَرَ لَكُم الليلى وََّ آغَ وَشَّمسَ وَالقَمَ وَتَخخَكُ الليلى وَالإِ آ وَشَّمسَ وَُّجُومُُ سَخْخَرةُ بِأَمررِ وَإ يجُوم سَخَْرَةُ بِأَمِّه إَِّ بِذَلِكَلَ آياتِ لِقَوْمِن يَعْطِلون إَِّ بِذَلِكَلَ آياتكَ يعْطِلُون وَماَا جَرَ ألَفك أأَرضِخلِفًاأَوَانُ إ فِي ذِكَلَ آيَةَ لِقَمِ يَذََّون إ فِي ذكَ لآيَةَ لِقَم يذكون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 وََسْخجُ مِنْهُ حِلةً تَلْبَسُونَهَا وَتَوَفُكَمَاخَِ فيِيهِ وَتَبتَغُومِ فِيهِ وَلاعَكُمْ مِنْ حة تَبسونها وَتَوَفُكَمَافَِقيِيهِ فَضْلِهِ وَلاعَكُمْ تَشكون